وَآتَكُمْ مِنْ كلُلِّمَا سَألْلتُ وَآتَكُمْ مِنْ كُل لِمَا سَألتُ وَإِن تَوُّْ يََّةَ اللَّهِ لَا تُحُّوهَا وَإِن تَُّْون يََّةَم اللَّهِ لَا تُُّوهَا إِ إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لظلوم كفار